دچ خو فیا خویا ولعالم ما عین عجل شوف البيرق تحسد شيا دچ خو فیا خویا الحمل يا ابو علي قلت الحيلة ما قدر اشيل اسلاح ويل قربة ثجيلة ما للعلم يحسين خيل ضغم يجيلة لا ينكسر جيشك يا ابن حدر يسر دار بالعجل شوف في البرقة يا حسين الشيال تطعو العجل شوف في أخوك والعلم عال بالعجل شوف في البرقة يا حسين الشيال سفي بسيني والدرع يسحب بالتراب والدم ينزف والقلب يا ابو علي ذاب هذا السهم ناشب بعيني يبني لطياب بدوى الخيالك ما بقد لعضيدك أحوال علمان حيل عجل شوف البرق يحسين الشياء تدخل عيدة شفوفي اخويا والعلمان حيل عجل شوف البرق والله فلا يطيح العلم ما دمت موجود ملزوماً يشرأ والزمد بصدري والزنود ما يطيح حتى يطيح أخوك بضربة عمود ينكسر جيشك جان خدت والسدر موت ايه اين يار العباس وقف ودمومه تسيل ونسدد ضربه للخيم بالظلم والخيال لو بن يسند العالم صدره ونوبني ميل قربت الساعه ورا سجن شقل العرش مال والعرش مال في <تصفيق> اخويا والعالم طار الحجل شوف في البير قد احسيت شي كوّر قمار هاشي مخر من برج مغرا وشمس الهداي حسي نجا مكسور ظهره شافه تشفه وفم قطعه ويفحص بغبرة قلّى يا اخوّي ضاعتي عيالي ويلقفة في <تصفيق> البير انجد يحسد شيا تطلع في خووش والعالم قهار الحجر شوف في البير انجد يحسد تو را عايش عيل بيرقي وعن هالترب قوم تترقبك سكنه غزي انا وامك الثوم قال عيوني بني يا خو يا بني بيعنك يا ضيه عين القضاء حار شفوه في <تصفيق> اخوه و العلمان ايه العجل شوف البرقه يحسين شايا